اسْكُنُوا حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُودِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوا اَحَدًا لِتَضِيقُوا عَلَيْهِ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يُرْضِعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاشَرْتُمْ فَشَتُرِضْعُوا لَهُ أُخْرَى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 وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها عسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عددا شنيدا فاتقوا الله يا اولئك الباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَاضِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُمْ رِزْقًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ أَلَا تَعْلَمُونَ أَن نَعْمَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا